وَمَا أَنزَلنا على قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ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 119. وإن كل لما جميع لدينا محضرون 110. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 111. وجعلنا فيها جنات من خِيلٌ وَأَعْنَابٌ فَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ النُّيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا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 ذالكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقٌ النهار. 110. فِي في فلك يسبحون 111. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 112. وخلقنا لهم من مثله ما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 وَمَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 117. سلام قولا من رب رحيم 118. وامتاز اليوم أيها المجرمون